إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يوتون الزكاة وهم بلا خلتهم كَافِرُونَ إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أجر غير ممنون قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها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 إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من شد منا قوة أولم يرون الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصلا في أي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 يقالوا لولا في الصلة آيات آ ج يرببي كل هو الذيين آمنه دو شف والذين لا يمنون في آذاهم وقروا وهو عليهه معما وولائك ينا دوون من م كانبعيد ولاقدتينا مسل الكتاب فختني ففيه ولولا كلمة سبقت من الربك ن بينهم وإنهم ل في منه مب من عام صال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 جانبه. وإذا مسه الشر فدو دعاء عريض إن كان من عند الله ثم كفرتم به من ضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في لافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق اولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء رب